بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون wij te fekker in de kale kreeze, de kale kale kale kale kale kale Rabbana, inna na semigna munadiy, unadi Lil l-Iman an aminu bi Rabbikum, fa aminna. Rabbana, fa fiddana zunubana, wa kifir anna seyatina, wa tawfana ma al abrar.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 Fawab, mijne, dilla, Wallahu, mijne, dahu, fosnut, La jagurwana, keta, kallubu, la vina, kefaru filbilad, Materoon, kalil, Summa, ma, uwa, hum, jahan, nam, bi, salmi,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 Wijnna min ahlilkita billa mahi, minu billa zila ila jikum zila ila hiim, xo lilla, xo